ا ل ق ر لرأيته آ ن على خاشعا جبل م ت ص د ع ا ا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله وتلك ان ل ل أ م ث ا ض ر ب ه لعلهم ا للناس ي ت ف كان ر و ن ل لله ح م د إ كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين واشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له رب العالمين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 الجن و ا ل إ ن س فنقول أ م ا المعنى المراد من ا ل آ ي ة فهو ظاهر ف ا ل آ ي ة ص ر ي ح ة ا ل د ل ا ل ة على أ ن الله ما خلق الخلق إ ل ا ليعبدوه يفردوه جل وعلا ب ا ل ع ب ا د ة ويوحدوه لم, لم يخلقهم ليستكثر بهم من ق ل ة ولا ليستنصر بهم من ذ ل ة قال ما أ ر ي د منهم من رزق وما أ ر ي د أ ن يطعموا بعد هذا نقول سنعقد ت ل م أ ش ب ه ب ا ل م ق ا ر ن ة ما بين هذين الخلقين العظيمين سمى الله الجن و ا ل إ ن س بالثقلين قال تعالى سنفرغ لكم أ ي ه ا ا ل ث ق ل ا ن الجان أ س ب ق من خلق ا ل إ ن س الدليل من ا ل ق ر آ ن والجان خلقناه من قبل من من نار السمو أ ي من قبل أ ن نخلق ا ل إ ن س خلق الله جل وعلا الجان من نار كما في صريح ا ل آ ي ة وخلق الله جل وعلا ا ل إ ن س من طين من ق ب ض ة قبضت من ا ل أ ر ض جعل الله جل وعلا للجن ق د ر ة على أ ن ترى بني آ د م ولم يجعل لبني آ د م ق د ر ة على أ ن ترى الجن إ ن ه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه قال بعض أ ه ل العلم إ ن الجن المؤمنين يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا دخلوا ا ل ج ن ة يدخلونها لكن ا ل إ ن س يرونهم وهم لا يرون ا ل إ ن س وهذا دليل عقلي محض لا دليل من النقل يعضده ولا يؤيده و إ ن م ا نذكره لوجوده لا ل إ ث ب ا ت ه لكن نقول نذكره ثم نبين أ ن ه لا يصح يصح نقلا يعني منقول عن بعض ا ل أ ئ م ة لكنه غير صحيح و ا ق ع ل أ ن ه قول بالغيب والغيب صعب الحديث عنه إ ل ا بنقل و أ ث ر واثر صحيح هذه م س أ ل ة كتب الله لاهل الانس لبعض أ ه ل ا ل إ ن س أ ن يؤمنوا وكتب الله جل وعلا لبعض الجن أ ن ان يؤمنوا قال تعالى قل اوحي إ ل ي ه انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا فهذا من دلائل إ ي م ا ن ه و إ ذ صرفنا إ ل ي ك نظرا من الجن يستمعون ا ل ق ر آ ن فلما حضره و قالوا أ ن ص ت و ا فلما قضي ولوا إ ل ى قومهم منذرين إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت في س و ر ة ا ل أ ح ق ا ف والمقصود أ ن الجن يكون منهم مؤمنين ويكون كذلك من ا ل إ ن س مؤمنين هذا أ م ر ا ل أ م ر كذلك كتب الله الفناء والموت على الجن و ا ل إ ن س قال الله صلى الله عليه وسلم أ ع و ذ بعزتك أ ن ت الحي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون دل ظاهر ا ل ق ر آ ن على أ ن الجن أ ق و ى بدنا ولهذا قدموا في مواطن ا ل ق و ة وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون ودل ظاهر ا ل ق ر آ ن على أ ن ا ل إ ن س اعظم بيانا ولهذا قدموا في موضع البيان قال الله جل وعلا في ا ل إ س ر ا ء قل ان اجتمعت ا ل إ ن س والجن على أ ن ي أ ت و ا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت و ن بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيره الجان ينسبون إ ل ى إ ب ل ي س قال الله جل وعلا أ ف ت ت خ ذ و ن ه وذريته أ و ل ي ا ء من د و ن ي و ا ل إ ن س ينسبون إ ل ى أ ب ي ه م آ د م خاطبنا الله بذلك في ا ل ق ر آ ن قال الله جل وعلا يا بني آ د م خذوا زينتكم عند كل, عند كل مسجد وهناك آ ي ا ت أ خ ر ى على هذا الضرب الجان منهم من حظي بالسماع ا ل ق ر آ ن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمون جان نيصبين أ ي أ ن ه م جاءوا من ق ر ي ة يقال لها نيصبين الجان لديهم ا ل ق د ر ة على التشكل و لم يعط الله ا ل إ ن س ا ل ق د ر ة على على التشكل إ ن م ا أ ع ط ا ه ا الجان و لم يعطها ي ا ل إ ن س و هم أ ن و ا ح منهم من يرحلون و ي ض ع ن و ن و منهم من يكونون على ه ي ئ ة ح ي ا ي ا و العرب تزعم في أ س ا ط ي ر ه ا عندما نقول في أ س ا ط ي ر ه ا لا ننفيه و لا نثبته فيقولون و هذا قبل ا ل إ س ل ا م عن بني سهم بني سهم ق ب ي ل ة من قريش يزعمون ان شابا ً من الجن طلب من أ م ه أ ن يخرج ليطوف بالبيت ف أ م ه خافت عليه فت... فتيان ا ل إ ن س لكنه أ ص ر فجاء في ه ي ئ ة إ ن س ي ف أ ل ب س ت ه أ م ه فاخر الثياب ودخل المسجد ودخل المسجد ليطوف فلما خرج فيما تزعم العرب راه رجل من بني س ح م هذا قبل ا ل ب ع ث ة فتلاحي فقتله فلما تلاحي وقتله يعني مات الجني قلنا الجني تحكمه ا ل ص و ر ة و مات ما أ ص ب ح ت بنو سهم إ ل ا و أ ك ث ر من سبعين من ساداتها و رجالها قد ماتوا فعرفوا أ ن المقتول البارح هو جني ف أ خ ذ و ا غلمانهم و عبيدهم و مواليهم و صعدوا جبال م ك ة لا يتركون حجرا ولا شجرا ولا صخره إ ل ا يرفعونها ويقتلون ما تحت ه ا من ا ل ح ي ا ة والثعابين وغير ذلك يمكثون على هذا ث ل ا ث ة أ ي ا م قالوا ف إ ذ ا بمناد ينادي في أ ه ل م ك ة يا معشر قريش ادخلوا بيننا وبين بني سهل فقد قتلوا منا أ ض ع ا ف ما قتلنا منهم فقالوا إ ن بعض أ ن د ي ة قريش يعني بعض قبائرها ذهبوا إ ل ى بني سهم وحذروهم م غ ب ة صنيعهم هذا ثم سموا بني س ا م باسم لا ي ح ض ر و ن ا ل س ا ع ة هذا من ا ل ق ر ا ء ا ت ا ل ق د ي م ة سموا بشيء يتكلم كيف أ ن ه م استطاعوا أ ن يقاتلوا الجن هذا ا ل أ م ر قلنا يدرس في عالم ا ل أ د ب في باب ا ل أ س ا ط ي ر قد يكون له أ ص ل ربما لكن أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ص ن ع لديك ا ل خ ل ف ي ة ا ل ع ا م ة ل أ ن الجن يعتمدون على هذه ا ل خ ل ف ي ة التي يشيعونها بين الناس ولهذا قال الله جل وعلا واتبعوا ما ت ك ب الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقد كانوا يشيعون في الناس أ ن ه م يعلمون الغيب فلهذا مات سليمان عليه السلام بقدر الله متكئا على عصاه ومكث عاما دهرا عاما دون ان تلحظ الجن هذا وهذا أ ث ب ت ه الله في ا ل ق ر آ ن فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إ ل ا د ا ب ة ا ل أ ر ض ت أ ك ل من س أ ت ه فلما خر اي سقط تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ذكر الله جل وعلا أ د ب ا لهم مع نبيهم ومع ربهم ف أ م ا أ د ب ه م مع نبيهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن النبي عليه السلام أ خ ب ر أ ن ه لما قرا ص و ر ة الرحمن على الجان على مؤمن الجان كان إ ذ ا ق ر أ ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يقول المؤمنون من الجن لا نكذب ب أ ي من آ ل ا ء ربنا و ا ل أ م ر الثاني دل عليه ا ل ق ر آ ن قال الله جل وعلا عنهم و أ ن لا ن ج ر ي أ ش ر أ ر ي د بمن في ا ل أ ر ض أ م أ ر ا د بهم ربهم رشدا فلما ذكروا الخير في تال ي ا ل آ ي ة نسبوه إ ل ى الله أ م أ ر ا د بهم ربهم رشدا ولما ذكروا غير الخير نسبوه إ ل ى ما لم يسمى فاعله قالوا و أ ن ن ا لا ندري أ ش ر أ ر ي د بمن في ا ل أ ر ض وهم يعلمون أ ن ا ل أ م ر في كلا الحالين لله لكن قالوه ت أ د ب ا مع الله تبارك وتعالى تقول العرب في كلامها أ ن الجن يخشى الذئب أن الجن يخشى يخشى الذئب ويقولون عن الذئب ينام ب إ ح د ى مقلتيه ويتقي باخرى المطايا فهو يقظان نائم ويقولون كذلك على أ ن ه م يحبون أ ن يوقدوا النار وقد قالت العرب أ ت و ا ناري فقلتم ن و ن أ ن ت م فقالوا الجن قلت ع م و ا ظلاما في اتصال الجن ب ا ل إ ن س إ ذ ا أ ر ا د الله بقاء امر لا يجعل ل أ ح د الفريقين غلبه على ا ل آ خ ر ل أ ن لو حصلت ا ل غ ل ب ة انتفى ا ل آ خ ر ي ن فبقدرته جل وعلا لم يجعل ل ل إ ن س ق د ر ة يفنى بها الجان ولم يجعل للجان ق د ر ة يفنون بها ا ل إ ن س حتى يبقى النوعان حتى يبقى الجنسان حتى يبقى الثقلان وهذا حتى في الحق والباطل الله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ويقول وتلك ا ل أ ي ا م نداولها بين الناس لو لم تقع هذه ا ل م د ا و ل ة لاصبح لا أ الناس شيئا واحدا ت أ ت ي أ م ة وتفني ا ل أ م م كلها حتى من يظن أ ن ه لا يغلب يؤتى من نفسه فيغلب و إ ل ا كما يقول ابن ا ل أ ث ي ر رحمه الله من ر أ ى س ي ر ة التتار وما فعلوه في العالم مسلمين وغير مسلمين يعني التتار لم يكونوا يقاتلون دينا إ ن م ا كانوا يقاتلون لمجرد القتل حتى من مما ذكره العلماء من ا ل م ق ا ر ن ة ا ل ع ج ي ب ة عنهم أ ن الدجال وهو الدجال وهو أ ع ظ م فتنه إ ن م ا يقتل من يقتل من خالفه ومن لم يخالفه د ي ا ن ة يبقيه أ م ا التتر خرجوا لا يبقون أ ح د ا ولا يدعون إ ل ى شيء حتى توافقهم فيبقوك أ و تخالفهم فيقتلوك لا يدعون إ ل ى شيء ي أ ت و ن ل ل م ر أ ة الحامل فيبقونه ر ب ط ن ا و ي ق ت ل و ن وليدا لمجرد لمجرد القتل وفرعون وفرعون ه و لما قتل أ ب ق ى على النساء حتى يخدمون حتى يستلذ بهم حتى يجامعهم رجاله لكن هؤلاء لا يبقون لا على فتن ولا على غلام ولا على م ر أ ة ولا على أ ح د ما تركوا أ ح د ا إ ل ا قتلوا مسلما غير مسلم فمن كان معاصرا لهم ودون التاريخ يومئذ كان يظن أ ن ه لا يمكن أ ن يبقى أ ح د مع وجود هؤلاء ومع ذلك كتب الله أ ن تنتهي ينتهي هذا ا ل أ م ر هذا كله مجراه في الحديث سنن الله جل وعلا في ا ل م د ا ف ع ه ولهذا حتى ل إ م ا عندما يدعو أ ح د ه م يعني تسمع في بعض ا ل أ د ع ي ة في رمضان الدعاء على النصارى أ و على اليهود بالفناء الكامل وهذا سؤال الله ما لم يكن ما اخبر الله أ ن ه لن يقع لا تقوم ا ل س ا ع ة إ ل ا والروم و أ ك ث ر الناس فعندما تقول وترجو ا ل ا ج ا ب ة أ ن يهلك الله جميع ا ل ك ف ر ة يعني سيصبح الناس لا يوجد إ ل ا دين ا ل إ س ل ا م وهذا لم يخبر الله به ولن يقع وسيبقى الناس في صراع بين الحق والباطل حتى تقوم ا ل س ا ع ة وبقاء ا ل أ ن و ا ع وهذا كله من سنن الله جل وعلا في خلقه ف م ع ر ف ة سنن الله جل وعلا في خلقه لم ا خلق الله الثقلين لما هذا ا ل أ م و ر في المعتقدات لما هذا الاضطراب هذه كلها حتى تقوم عليها ا ل ح ي ا ة و حتى تمضي س ن ة الابتلاء حتى يجمع الجميع بين يدي ربهم جل وعلا قال الله جل وعلا ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة عند ربكم تختصمون ف إ ن لم يكن نزاع في الدنيا لن يكون هناك اختصام يوم ا ل ق ي ا م ة بين يدي الله فهذه السنن م ا ض ي ة لا يمكن أ ن تترك ولا يعجل الله جل وعلا ل ع ج ل ة أ ح د من, من خلقه في زماننا هذا كثر عياذا بالله السحر ولجوء الناس إ ل ى الجان على ما نسمع ويحكى لنا وهذا بلا شك السحر كفر الله جل وعلا قال وما يعلمان من أ ح د حتى ي ق و ل إ ن م ا نحن ف ت ن ة فلا تكفر و أ ك ث ر ما يقع سحر التفريق بين الرجل و ا ل م ر أ ة لكن الله قال و قوله الحق و ما هم بضارين به من أ ح د إ ل ا ب إ ذ ن الله و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا توكل على الله جل و علا كفاه و من يعني مما ينفع في هذا أ ن يذهب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى م ك ة ف ي أ ت ي الحجر و الحجر من ا ل ك ع ب ة و الله جل و علا يقول جعل الله ا ل ك ع ب ة البيت الحرام ماذا قياما للناس فلو أ ن مبتلا بشيء من هذا ذهب إ ل ى ا ل ك ع ب ة ذهب إ ل ى الحجر ثم قال يقول في م ك ة يقول في غيرها لكن ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب جميعا اللهم إ ن ك قلت وقولك الحق جعل الله ا ل ك ع ب ة البيت الحرام قياما للناس فاللهم أ ق م ن ي مما أ ن ا فيه أ ق العثره جنبني س ح ر ة الجن و ا ل إ ن س يرجى إ ن شاء الله جل وعلا أ ن يفك الله جل وعلا ما فيه هذا ظاهر ا ل ق ر آ ن نعود لما نحن فيه أ ن ا ل ق ض ي ة خلق الله جل وعلا الثقلين وهو غني عنهم قال وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدوا و أ خ ب ر جل وعلا أ ن ه م يحشرون يوم ا ل ق ي ا م ة بين يديه و أ ن كل من تولى أ ح د ا في غير الله ي ت ب ر أ من, من, من خليله ي ت ب ر أ ممن, ممن تولاه الذي يفرق بين الثقلين وبين ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تجتمع مع الجان ب ا ل ن س ب ة لنا في اننا لا ن ر ا ه لكن ا ل م ل ا ئ ك ة غير, غير مكلفين في حين أ ن الجان مكلفون و أ ه ل العلم يقولون إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لا تحكمهم ا ل ص و ر ة في حين أ ن الجنه تحكمهم ا ل ص و ر ة وقد مر معنا معكم أ ظ ن في دروس العام الماضي وفي غيرها حديث أبي سعيد أبي ان ل الموطأ خ د ر في رجلا من ا ل أ ن ص ا ر دخل على أ ب ي سعيد فوجده يصلي فجلس ينتظر ب ي ن م ا هو ينتظر إ ذ ا ب ح ي ة في عراجين الدار فهم ل الرجل ب أ ن يقتلها ف أ ش ا ر إ ل ي ه ابو سعيد رضي الله عنه أ ن تريث يعني اجلس مكانك فلما فرغ أ ب و سعيد من ص ل ا ت ه أ خ ذ الرجل بيده و أ خ ر ج ه من الدار ثم أ ش ا ر إ ل ى بيت غير بعيد قال أ ت ر ى ذلك البيت قال نعم قال إ ن ه كان لرجل ش ا ب منا معشر ا ل أ ن ص ا ر فلما كان يوم الخندق يوم ا ل أ ح ز ا ب كان الفتى حديث عهد بعرس فاستاذن كان ي س ت أ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يمسي في بيته ل أ ن ه حديث عهد بزواج ف ي أ ذ ن له فذات يوم قال له صلى الله عليه وسلم خذ معك سلاحك ف إ ن ي أ خ ش ى عليك بني ق ر ي ظ ة ف أ خ ذ سلاحه ورجع فلما رجع إ ذ ا به يفاجا أ ن عرسه زوجه خارج الدار تركته ا ل غ ي ر ة أ خ ر ج سيفه ف أ ش ا ر ت إ ل ي ه أ ن ادخل يعني لا, تتعجل لا تعجل ت لا ت علي ج ع ل فدخل الدار ف إ ذ ا ب ح ي ة على فراشه م ط و ي ة قال أ ب و سعيد فضربها الفتى فلا يدرى أ ي ه م ا أ س ب ق موتا ا ل ح ي ة أ م الفتى مات في وقت واحد فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ب ا ل م د ي ن ة إ خ و ا ن ا لكم من الجن ف إ ذ ا ر أ ي ت م مثل هذا فحرجوا عليه ث ل ا ث ة موضع الشاهد منه أ ن هذه الحيه ة كان مت... على ي ئ ة جان هي جان على ه ي ئ ة ح ي ة فلما قتلها ربما طعنه ممن أ ح د له بها أ و هي طعنته وطعنها في وقت في وقت واحد والمقصود إ ث ب ا ت ما ذهب إ ل ي ه اهل العلم من أ ن الجان تحكمهم ا ل ص و ر ة الذي ينبغي أ ن تعلمه وبه نختم أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة والجان و ا ل إ ن س كلهم مخلوقون لله فمهما قلنا في مدح ملك أ و في مدح نبي أ و في مدح أ ح د من صالح الجن أ و في ذم أ ح د يبقى العبد عبد والرب